تنزيل الكتاب م ن ا ل ل ه ا ل ع العليم ز ز ي غافر ا ل ذ ن ب و ق ا ب ل التوب ش د ي د ا ل ع ق ا ا ب ذي ل ط و ل ل ا إ ل ه إ ل ا هو إ ل ي ه ا ل م ص ي يجادل ر ما ف ي ه لا ي م و ا ل ل ه إ ل ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف ل ا ي غ ر ر ك ت ق ل ب ه م في ا ل ب ل ا د كذبت قبلهم ق و م نوح و ا ل أ ح ز ا ب م ن ب ع د ه م و ه م ت كل أمة ا ء الله م ل ي أ ح س ن ى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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آ ب ا ئ ه م وازواجهم وذرياتهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق ي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم أ ن ف س ك م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 إذا د ع ه الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل ر ه و الذي يريكم آ ي ا ت ه و ي ن ز ل ل ك م من ا ل س م ا ء ر ز ق ا و م ا يتذكر إ ل ا م ن ي ن ى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 ي و م هم ب ا ر ز و ن لا يخفى ع ل ى ا ل ل ه م ن ه م لمن شيء ا ل م ل ك ا ل ي و م للعلوم ا ل ا ا ل ا م تجزى كل ن ي ه ب م ا ك س ب ت ل ا ظ ل م اليوم إ ن ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ف ة إذ ا ل ق ل و ب إذ ا ل ل لدى الحناجر ق و ب ك ظ م ي ه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا, في كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ك ا ن و ه موسوعه أشد منهم ق أ ا ل ه ذ ن ا ب ل م ا للعلوم من ا ل ه من ا س ل ن ا م كانت فأتيهم بالبينات رسلهم فكفروا فكفروا ولقد ا ل ه إنه و ي ش ي د ارسلنا ل ولقد ع ق ا ب أ موسى باياتنا وسلطان مبين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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك موسوعه ا ل ذ ي ن ا ل ل ه يهدي من هو لا من م س ر ف كذاب ي ا قوم للعلوم ك م ا ك ا ل ي ظ ا ه ر ي في ن ا ل أ ر ر ض فمن ن ي ص ا من ب أ س ا ل ل م ي ه م ا إلا ما أريكم أراه و م ا أ ه د ي ك م إ ل ا س ب ي ل ا ل ر ش ا د و ق ا ل ا ل ذ ي آمن ي ا ق و م إ ن ي أ خ ا ف ع ل ي ك م مثل يوم ا ل أ ح ز الحسنى ب م ث دأب قوم و ن وعاد والذين موسوعه م و م ا ا ل ل ه ي ر ي د ظ للعلوم م ا ل ب ا ويا د قوم إني أخاف ع ي ي ك م ا ل ت ن ا يوم ت و ل و ن م د ب ر ي ن م ا ل ك م من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له منهاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك, فما زلتم في شك مما جاءكم به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 واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آ م ن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد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 ف م و ل ئ ك ي د خ س و ن ه النابلسي ج للعلوم الاسلاميه د ع و ك م الى النجاة و ت د ع و ن ع ه النابلسي ر لأكفر تدعونني ا ل ل ه به واشرك ما ي لي ل به ع ل م و ا ن د ع و ك م الاسلاميه ل ر ج ت د ع و ن ن ي إليه ي ل س له د ع و ة في ا ل د ن ي ا و ل ا ف ي ا للعلوم آ أ ن ا ر د ن ا إ ل ى ا ل ل ه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 وإذ ي ت م و س و ع ي النابلسي ر ق و للعلوم ا ض ف ا الاسلاميه ل أنت قال الذين استكبروا إ ن ا كل فيها إ ن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار ل خ ز ن ة جهنم ادعوا ل الذين في النار لخزنة ا في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ت ت أ ي ك م ر س و م ب ا ل ب ي ن ا ت ق ا ل و ا ب ل ق ا ل و م ا ل ا و ل ا م ي ه ي ق و م ا ل و ش ه ا د إنا ل ن ا ب ل ذ ي ن آمنوا ا في ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ي و م يقوم الاسلاميه ي لفضيله م الدكتور محمد راتب النابلسي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 وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إ ن الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م إ ن في صدورهم إ ل ا كبر ما هم ببالغين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 أستجب ل ك م إن الذين ي س ت ك ب ر و ن ع ن ع ب ا د د ت ي ي س خ ل و ن جهنم د ا ب ل س ا ل ذ ي ج ع ل ل ك م ا ل ل ل ل ي ت س ك ن و ا فيه و ا ل ن ه ا ر م ب ص ر ا ا إن ل ل ه لذو فضل على الناس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 أ ب و شركه ا ل د ي ن ف ي ه ا فبئس م ث و ي ه غير ر ب ر ي ن ف ا ص ب ر إن و ع د اجتماعي ل ل ه حق فإما نرينك ب ض ا ل ذ ن عدهم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 ولكم س ر ه ن ا ب ل الله الذي و لتركبوا منها ومنها تأكلون ن الأنعام منها جعل لكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم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 كانوا أكثر م ن ه م و أ ش د ق و ع ه م النابلسي للعلوم ا ل ا ت ر س ل ا ب ا فرحوا, فرحوا م ا ع ن د ه م من العلم